وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا مجلس من مجالسنا استكبر من خلاله بفضل الله تعالى تدارس كلام الله عز وجل ولزال الكلام موصولا بتوفيق من الله عند سورة آل عمران ووقفنا عند الآية الثامن عشر بعد المئة ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم قال المصنف قال ابن عباس ومجاهد نزلت في قوم من المسلمين كانوا يصافون المنافقين يصافون من المودة المصافات واضح بمعنى المودة ويواصلون رجالا من اليهود لما كان بينهم من القرابه والصداقه والجوار والرضاع والحلف فنهوا عن بطأ مباطنتهم فنهوا عن مباطنتهم هذا قول ابن عباس مجهد قال البطانة الدخلاء الذين يستبطنون وينبسط إليهم البطانة بطانة الرجل هي خاصته واشتقت البطانة من بطانة الثوب القماش الذي يلي أو الذي يكون ثوبا داخليا يلي الجسم ويلتصق بجسم الإنسان هذا يسمى بطانا القمش الرقيقة فسميت البطانة بطانة لأن فيها خصوصية خاصة وذلك يقولون المصنف الدخلاء يعني يجعلهم خاصته الذين يستبطنون وينبسطوا إليهم أو يستبطنون وينبسطوا إليهم يقال فلان بطانة لفلان أي مداخل له مؤانس أي مداخل له مؤانس إذن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا هذه لا نهية والنيل التحريم. لا تتخذوا بطانة أي من تستطنون بالانبساط والضحك والاقبال وتجعل موضع سرك وصفائك ومصافاتك لا،, لا تتخذوا بطانة من دونكم من دونكم يعني من غيركم واضح. من غيركم يعني من غير المسلمين قال هنا ومعنى من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم قال أي من غير المسلمين واضحوا يعني هم الكفار وهل النفاق يا أيها الذينج وبتانة من دونكم يعني لا تتخذون خاصة لكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا هذه لا نافية وقوله سبحانه لا يألونكم قال المصنف ومعنى لا يألونكم لا يبقون غاية في القائكم فيما يضركم لا يألونكم أصلها الألو وهو التقصير وكأن المعنى لا يقصرون في إضراركم لا يقصرون في إضلالكم لا يقصرون في إفسادكم هذه الصداقة التي تكون مع المشركين لا يألونكم خبالا قال المصنفون والخبال الشر يعني لا يقصرون في الشر لكم والفساد لكم نعم قال لا يألونكم يقلون لا خبالا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم ودوا عنتكم يعني ما وما دخلت عليه مصدر ودوا ما قال المصنف ودوا عنتكم وهو ما نزل بكم من مكروه وضر ويقال فلان يعنت فلان ان يقصد ادخال المشقه والاذى عليه يدخل يقصد ادخال المشقة والاذى عليه نعم إذن هذه صفه هذه البطانه لما تكون من المشركين ربنا سبحانه عن الواحد مسلمين ان يجعل لهم دخلا اصدقاء اصفياء من دونكم يعني من غيركم تطلعونهم على الأسرار تسرون إليهم بالأخبار تصفونهم بالمحبة فهمت؟ هذا محرم لا تتخذوا بطانة من دونكم ربنا وصفها قال لا يألونكم خبالة يعني لا يقصرون في أسادكم ودوا ما يعني يحبون المشقة لكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر هذه الآية عظيمة جدا شوف التأكيد قد هنا حرف تحقيق يفيد التوكيد. يدخل على الفعل الماضي. يقول ربنا قد بدت البغضاء. قال ابن عباس أي قد ظهر لكم منهم الكذب والشتم ومخالفة دينكم. قد بدت البغضاء من أفواه لا لأن يخالفك في الدين فلا بد يكون عنده كلمة. البغضاء ليس أن يؤذيك في شخصك. بعض الناس يظنوا البغضاء فقط أن يؤذيك في شخصك. هذا الذي يبغضني. لكن لو أنه يتكلمنك بلسان طيب و. ويعاملك معاملة حسنة لكنه هو رجل ولوج بالطعن في الدين بعض الناس قد لينج لا به لأن وجود الكفر وأصلا هذه البغضاء هي نفسها البغضاء قد بدأت البغضاء وهي شدة الكراهية أو شدة البغض من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر الله أكبر وما تخفي صدورهم أكبر أي أعظم مما يقولونه بألسنتهم ثم قال ربنا قد بينا لكم الآيات أي أوضحناها والحجج ابناها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كنتم تعقلون يعني إذا كنتم ذوي عقول نيرة تفهم الآيات طيب قال سبحانه وتعالى ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم قال ابن عباس كان عمة الأنصار يواصلون اليهود وتواصلهم فلما أسلم الأنصار أبغضهم اليهود فنزلت هذه الآية والخطاب بهذه الآية للمؤمنين قولوا تعالى ها أنتم تحبونهم قال ومعنى الكلام ها أنتم يا هؤلاء فأما تحبونهم فقال فالهاء والميم عائدة إلى الذين نهوا عن مصافاتهم وضع الذين نهوا عن مصافاتهم يعني ها أنتم أولئي وهذه هذا التنبيه تنبيه المخاطرين تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم وأولئك اسمه إشارة للقريب وضع وأربنا أراد لنبيهم ان هذا القرب أنت تحبه ولا يحبك تحبونه لأن أقريبا لكم في النسب وبينكم يعني مودة سابقة وعشرة سابقة وخلى أو خلى وتحبونهم طمعا في إسلامهم أيضا ورحمة لي ولا يحبونكم هم لا يحبونكم طيب ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم قال الله عز وجل قال وفي معنى محبة المؤمنين يقول المصنف لهم أربعة أقوال يعني كيف كانت محبة المؤمنين لهم قال حدوى أنها الميل إليهم بالطباع لموضع القرابة والرضاء والحلف وهذا المعنى منقول عن ابن عباس يعني وجود إحسان وصلة حسن إحسان بينهم تقارب غيره والثاني أنها بمعنى الرحمة لهم لما يفعلون من المعاصي التي وقابل والعذاب الشديد يعني تشفق عليه تخاف عليه فهنا المحبة يعني أنك تشفق عليه وترحمه خوفا من نزول عذاب اللي بني قال وهذا المعنى منقول عن قتادة والثالث أنها لموضع إظهار المنافقين الإيمان يعني عنها بالعالية يعني لما يظهر لك المنافق الإسلام أنت تحبه لما يظهر هنا والرابع أنها بمعنى إرادة الإسلام لهم يعني تحبونهم أي تحبونهم أن يسلموا هذا معنى جميل تحبونهم أن يسلموا أما بمعنى إرادة الإسلام لهم وهم يريدون المسلمين على الكفر وهذا قول مفضل قال ربنا سبحانه وتعالى ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله قال والكتاب بمعنى الكتب المراد به يعني جنس الكتاب وهذه الجمله في موضع الحال وكان المعنى تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله يعني حال كونكم تؤمنون بالكتاب اي بكتب الله المنزلى كلها فمن جملتها ما أنزل الله على موسى وإيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام قال ربنا وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم, وإذا لقوكم قالوا آمنا وضح قال وإذا لقوكم قالوا آمنا قوله هذه حالة المنافقين وقال مقاتل هم اليهود يعني بعضهم قال المنافق وبعضهم قال اليهود طيب قال وإذا لقوكم قالوا آمنا اللقاء طبعا مواجهة إذا حصل اجتماع وحصل تلاقي بينكم قالوا آمنا يعني آمنا إما على جهة النفاق إن كان منافقا وعلى جهة التقي إن كان يهودي يتقي شركم يعني يظن وإذا خلوا, وإذا خلوا عفوا قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغير وإذا خلوا أي خل بعضهم ببعض عضا عضوا عليكم الأنامل الأنامل قال أطراف الأصابع قال ابن عباس والغيظ الحنق عليكم وضح وإذا خلوا يعني خلوا إلى رؤسائهم بحيث لا يراهم أهل الإيمان ولا يجد ولا يجدون مؤمنا معهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ نعم قل موتوا بغيظكم قال ومعنى موتوا بغيظكم أبقوا به حتى تموتوا وإنما كان غيظهم من رؤية شمل المسلمين ملتئما لما يرى أهل النفاق أهل الإيمان اجتمعوا والتأموا والتحدوا وتوافقوا على الحق فإن هذا يدخل عليهم الغيظ قال ابن جرير هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوا عليهم بأن يهلكهم الله كمدا من الغيظ وإذا خلو عضوا عليكم الأنامن من الغيظ قل موتوا هذا كدعا كد عليهم هو قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور قال سبحانه ان تمسسكم حسنة تسؤم هذه الجملة جملة مستأنفة لبيان مبلغ العداوة ونوصلت العداوة بهم للموحدين انظر هذا خطاب القرآن في بيان نفسية المنافق وكل عدو للإسلام آمنا النبي وصدقنا لذلك تأمل ربنا يقول إن تمسسكم حسنة تسوءهم هذه جملة استقلافية يعني تبين لنا مبلغ بلغ العداوة وين وصلت العداوة وين توصل العداوة قال إن تمسسكم حسنة تسوءهم قال المصنف قوله إن تمسسكم حسنة تسوءهم قال قتادة وهي الألفة والجماعة هذه من, من علامات أهل النفاق إذا وجد المسلمين متآلفين مجتمعين على الحق دخل عليهم إيش؟ السوء تسوءهم يعني تعزينهم وضع إن جمسسكم حسنة تسوءهم وإن جمسسكم سيء وإن تصرفكم سيئة قال والسيئة الفرقة والاختلاف وإصابة طرف من المسلمين وضع ولاحظ هنا أن ربنا نكر الحسنة ونكر السيئة فهذا يفيد العموم يعني يقول قد هذا أصل الحسنة وأصل السيئة وإلا كما ذكرنا هذا مساقه عام في كل نعمة تحدث للمسلمين في دينهم تسؤهم وكل مصيبة بقدر لا تصيب المسلمين يفرحوا بها صلى الله عليه قال ربنا وإن تصبروا قوله وإن تصبروا في قولا أحدوما على أذاهم قاله ابن عباس والثاني على أمر الله ولا تنفي تصبر على أذاهم تحمل المصاب المقدور وثبات على أمر الله بأنك لا تتزعزع إذا حصلت الفتنه لا تتزع تثبت على أمر الله تبارك وتعالى قال وفي قوله وتتق قولا أحدهما انه الشرك إن تصبر وتتق يعني الشرك قال ابن عباس والثاني معاصي قاله مقاتل. وإن تصبر وتتق لا يضركم كيدهم شيئا وضع لا يضركم كيدهم شيئا وقد قرأ لا يضركم من الضير والضير قال هنا الضر والضير بمعنى واحد والكيد المكر والكيد هو المكر نعم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم من الضرر لا يضركم من الضير كيدهم أي مكرهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وكأن سائلا سأل ها لماذا لا يضرون كيدهم شيئا قال لأن الله بما يعملون محيط فإن التوكيد في معنى التعليم لأن الله بما يعملون محيط فلا يضركم كيدهم شيئا ما اتقيتم وصبرتم على أمر الله تبارك وتعالى أي نعم. وفي هذا وعيد شديد لهم ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم قوله تعالى وإذ غدوت من قال المصنف قال المفسرون في هذا الكلام تقديم وتأخير وتقديره ولقد نصركم الله ببدر وإذ غدوت من أهلك يعني الآية التي ستأتي بعد ذلك طبعا هنا ننتبه أن في سورة العمران والآية 60 طبعا في 60 آية تتحدث عن غزوة أحد تبدأ بهذه الآية وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. 60 آية تتكلم عن غزو الحد وإشارة ال البدر. طبعا هنا الآيات التي جاءت في غزو الحد يعني فيها من التدبر العظيم في بيان الدرس العظيم وتسليه للموحد حين نزول المصاعب. فربنا يقول وإذ غدوت يعني وذكر هذا ظرف زماني مختص بالماضي والمعنى وذكر حين غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين قولوا تبوء من قولك بوأته منزلا إذا أفدتك إياه وأسكنتك وأسكن وأسكنتكه ومعنى مقاعد للقتال المعسكر والمصاف وضح اذا غدوت من أهلك هذه من ابتداء الغاية يعني الاهل, وما الأهل المعروفين يعني. يعني بدأت من أهلك تبوء المؤمنين يعني توطن المؤمنين أماكن القتال يعني تنزل المجاهدين في أماكن القتالهم أن, أن, أن تجلس هنا أن تجلس هنا كل أنزلته مكانه وإذ غدوت من أهلك أي خرجت من المنزل الذي فيه آلك واضح وجمهور الأهل التفسير يذهبون إلى أن هذه الآية نزلت في غزوة أحد كما قدمنا قال ابن عباس وإذ غدوت من أهلك الآية قال يوم أحد هذا رواه الطبري والحسن يذهب لأنه يوم بدر وفيه نظر واضح نام الكلام في يوم أحد قال تبو يعني كما قلنا تتخذ لهم مبوءا مبوء مبوء مبوء يعني منزلا ومكانا بقاعد للقتال والله سميع عليم سبحانه وتعالى قال جل وعلا والله سميع عليم طبعا مما حصل في هذه الغزوة لما خرجوا طبعا في بدر تشاوروا فلذلك بعضهم قال سميع لمشاورتك إياهم في الخروج ومرادهم من الخروج عليم بما يخفون من حب الشهادة إيه نعم سبحان الله الظهر والباطن قال جل وعلا وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا الله وليهما إذا همت نفس الأمر هذه دائما الظرف زماني يعني أذكر حين همت طبعا هذا متعلق بالآية السابقة إذ هم الطائفة طبعا الهم هنا هو حديث النفس يقول مصنف كانت التبوئة في ذلك الوقت وتفشى لا تجبنا وتخورا والله وليهما أي ناصرهما قال جابر بن عبد الله نحن بنو نحن هم بنوا سلمة وبنوا حارثة وما نحب أن لو لم يكن ذلك لقول الله تعالى والله وليهما سبحان الله وقال الحسن طائفتان من الانصار همتا بذلك همت يعني حديث نفس فعصمهم الله عز وجل وقيل لما رجع عبد الله بن ابي في أصحابه ومعهد همت الطائفتان باتباعه فعصمهم الله تعالى قال إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما, الله وليهما جاء في الصحيحين حديث جابر قال فينا نزلت في بني حارثة وبني سلمة عفوا قلت سلمة وبني سلمة إذ هم الطائفتان منكم أن جفشل وما يصر يا قجابر أنها لم تنزل لقول والله وليهما سبحانه وتعالى قال قتل ذلك يوم أحد كما قدمنا في كلام بن عباس إذ هم الطائفتان منكم أن جفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقال المصنف أما التوكل فقال ابن عباس هو الثقة بالله هذا أصله ثم قال سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون هنا تذكير معنا السياق كله في غزوه أحد ستين آية لكن ذكر نصر الله له في غزوه بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة في السبع عشر من رمضان وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون قال المصنف في تسمية بدر قولا ما أنه بئن لرجل اسمه بدر يعني سميت بدر بدر بئر اسمه بدر قالوا الشعبي والثاني أنه اسم للمكان الذي التقوا فيه أو التقوا عليه ذكره الواقدي عن أشاخه قولوا تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا. أذلة جمع ذليل وضح. وأنتم أذلة قولوا أنتم أذلة أي لقلة العدد والعدد يقول المصنف لعلكم تشكرون اللي تكونوا من الشاكرين وضح قولوا تعالى ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين طبعا هذا إذ كلها اخبار بما حصل في الماضي إذ يعني وذكر إذ قلت حين قلت للمؤمنين أو حين تقول للمؤمنين أليك فيكم أي مدكم قال الشعبي قال كرز بن جابر لمشرك مكة إني أمدكم بقومي فاشتد ذلك على المسلمين فنزلت هذه الآية إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أي مدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منزّلين يعني من السماء. قال وفي أي يوم أيوم أي كان ذلك فيه قولا حدوما يوم بدر قال ابن عباس وعكرمة ومجاد وقتهدا. والثاني يوم أحد. وعد وعدهم وعدهم فيه بالمدد إن صبروا. فلما لم يصبروا لم يمد لم يمدوا عن لم يمدوا روا عكرمة والضحك مقاشف. قال الأول أصح يعني في يوم بدر قال الكفاية مقدار سد الخله والاكتفاء والاقتصار على ذلك والامداد والإعطاء الشيء بعد الشيء قال منزلين قرأ الأكثرون بتخفيف الزاي منزلين وأبو القراء منزلين طيب يعني من السماء من عند الله تبارك وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى نعم استقول للمؤمنين أليك فيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف من الملائكة منزلين بصورة الأنفال قال إذ تستغيثون ربكم يوم بدر استجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه الألف نزلت فعلا وقاتلت مع المؤمنين وشهدها الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال ربنا بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثورين هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من المل من الملائكة مسؤولين. قلنا سبحان وتعالى بلا إذا طبعا ذكرنا هذا من قبل أن إذا وقعت عند النفي تفيد الإثبات ما بعدها وضع. بلا إذا وقعت بلا إذا وقعت عند النفي تفيد إثبات ما بعدها إثبات ما بعده ما هو؟ يعني يكفيكم أن يمدكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائك. طيب. بلا إن تصبروا وتتقوا إن تصبروا وتتقوا ويأتوك من فورهن هذا. قال مصنف قوله ويأتوكم من فورهم هذا فيه قولا حدوما معناه من وجههم وسفرهم هذا قال ابن عباس والحسن والمجاهد وقتاله ابن زيد ومقاتل والثاني من غضبهم هذا قالوا إكرمة ومجاهد والضحاك في الآخرين وضح نعم يعني إما أنه من وجههم وسفرهم وإما أنه من غضبهم وضع لأن أصل الفور هو الغليان طيب عكما يقول كما في تفسير طبري بل إن تصبروا وتتقوا يقول هذا يوم أحد فلم يصبروا ولم يتقوا فلم يمدوا يوم أحد ولو أمدوا لم ينهزموا يومئذ طيب بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وضع المسومين يعني لهم علامة يعني معلمين أنفسهم وخيلهم قيل كانت عليهم علامة بيض أو صفر وخيلهم معلمة أو معلمة في أذنابها ونواصيها قال مصنفون قوله وفي يوم فورهم قولا أحدهم أنه يوم بدر قاله قتاده والثاني يوم أحد قال مجيد والضحى كانوا غضب يوم أحد ليوم بدر مما لقوا قوله تعالى مسومين قال وفي الحديث يعني النبي قال عفوا فمن فتح الواو أراد أن الله سومها لأن قرأ مسومين مسونين ومن كسرها أراد أن الملائكة سومت أنفسها طيب قال, وفي قال وقال الأخفش سومت خيلها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بدر سوموا فإن الملائكة قد سومت هذا الحديث أخرجه ابن بشيبة في مصنفي وسعد منصور في سننه وأورده الطبريه في تفسيره من طريق عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال سوم فإن الملائكة قد سومت طيب ومعنى مسومين قال معلمين بعلامة الحرب وهو من السيماء والسومة العلامة التي يعلم بها الفارس نفسه قال علي رضي الله عنه وكان سيمة خيل الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض في أذنابها ونواصيها هذا الأثر قد خرج ابن في المصنف عن علي وقال أبو هريرة العهن الأحمر وقال مجاهد كانت أذناب خيولهم مجزوزة وفيها العهن وقال إيشام بن عروة كانت الملائكة على خيل بلق وعليهم عمائم صفر وروي ابن عباس عن رجل من بني غفار قال حضرت أنا وابن عم لي, يوم حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركنا فأقبلت سحابة فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة الخيل وسمعنا فارسا يقول اقدم حيزوم فأما صاحبي فمات مكانه وأما أنا فكيت وأهلك ثم انتعشت هذا أورد الطبر في تفسيره وقال ابو وقد الليث رضي الله عنه إني لأتبع يوم بدر رجلا من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غيري قد قتله وهذا الحديث قد خرجه أحمد في مستد من طريق محمد بن إسحق العبي أن رجل من بني مازين به قال مصنعه في عدد الملائكة يوم بدر خمسة أقوال أحدها خمسة آلاف يوم بدر كانت الملائكة خمسة آلاف قال الحسن وروا جبير بن مطعم علي رضي الله عنه قال بين أنا أمتح من قليب بدر جاءت ريح شديدة لم أرى أشد منها ثم جاءت ريح شديدة لم ارى اشد منها إلا التي كانت قبلها ثم جاءت ريح شديدة لم ارى اشد منها فكانت الريح الاولى جبريل نزل في ألفين من الملائكه فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الريح الثانيه ميكائيل نزل مع ألفين من الملائكه عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الريح الثالثه اسرافيل نزل في ألف من الملائكه عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عن يساره وهزم الله أعداءه قال الحديث خرجه الحاكم في المصدرك قال ذابي في التلخيص منكر طيب القول الثاني أنه أربعة ألاف قالوا الشعبي والثالث ألف قالوا مجل والرابع تسعة ألاف والخامس ثمانية ألاف هذه القوى الغير مشهورة بل المشهور ما تقدم إما خمسة ألاف أو أربعة ألاف أو ألف تعالى بل إن تصبر وتتق ويتوكم من فور ماذا يمدكم ربكم بأخمسي آلاف من الملائكة مسويين وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئ إن قلوبكم به وما نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم قولوا تعالى وما طبعا ما هذه نفيها ما جعله الله إلا بشرة هذه تعود على المدد قول تعالى وما جعله الله يعني المدد إلا بشرة أي بشارة تطيب تطيب أنفسكم ولتطمئن قلوبكم به فتسكن في الحرب ولا تجزع قالوا الأكثرون على أن هذا المدد يوم بدر وقال مجاد يوم أحد وروي عنه ما يدل على أن الله تعالى أمدهم بالملائكة في اليومين جميعا غير أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر قولوا تعالى ومن نصر إلا من عند الله أي ليس بكثرة العدد والعدد ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى قال جل وعلا ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلب خائبين. طبعا الله مديلا متعين ليقطع طرفا من الذين ليقطع طرفا من الذين كفروا. قال مصليفون قوله ليقطع معناه نصركم ببدل ليقطع طرفا أي ليقتل قطعة منهم بالقتل الأسر الذي حصل يعني قطع بمعنى القتل الأسر. فهذا حصل علته ليقطع طرفا من الذين كفروا نعم ولذلك يوم بدر قتل سبعون أسرى سبعون نعم من رؤساء قريش ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم قالوا في أي يوم كان ذلك في قولان حدوم يوم بدر قالوا الحسن قتده الجمهور قول جمهورة التفسير والثاني يوم أحد قتل منهم ثمانية وعشرون أو يكبتهم فيه سبعة أقوى طبعا الكبيتهم من الكبت قصد الكبت والخزي والإذلال واضح قال أحدهم أن معنى يهزمهم قالوا ابن عباس والثاني يخزيهم قالوا قتاد ومقاتل والثالث يصرعهم قالوا أبو عبيد واليزيدي وقال الخليل هو على الوجه وقال والرابع يهلكهم قالوا أبو عبيد معمر بن المثنى والخامس يلعنهم قالوا السدي والسادس يظهر عليهم قالوا المبرد والسابع يغيظهم قاله النظر بن شميل وهذا المعنى كله راجع لاصل الكبت لأنه هو الخزي والإذلال نعم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين جمعوا خائب الخائب هو الذي لا ينال ما أمل خيبه هي الا تنال ما أملت لأنه خاص من اليأس اليأس قد يكون بغير أمل وقد يكون مع الأمل فإذا شيء أملته ولم يحصل تقول يأست وتقول أيضا خبت لكن ما كان بغير غير أمل يعني ما أملت فيه وما حصل هذا يسمى يأسا فاليأس أعمل الخيبة لا تكون إلا بعد أمل إذا ربنا قال فينقلب خائبين قال الخائب خل مصنف الخائب الذي لم ينل ما أمل وماذا أملوا أملوا أنهم يرجعوا إلى ديارهم منصورين ويهزموا الصحابة ويستأصلوا أمر الإسلام هذا كلهم أملوا يظهرون بمطلبهم ثم قال سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء سبحانه وتعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك هذا نفي قلام لامل اختصاص والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء جنس الأمر كل الأمر أمر النصر الهزيم كل شيء ليس لك من الأمر شيء قال في سبب نزولها خمسة اقوال أهدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد واضح كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا بنبي هذا وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل فنزلت هذه الآية خرج مسلم في أفراده من حديث أنس أو في حديث أنس وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع يعني نزلت أن النبي دعا عليهم والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن قوما من المنافقين فنزلت هذه اي قاله ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بسب الذين هزموا يوم أحد فنزلت فكف عن ذلك نقل عن ابن مسعود وابن عباس والرابع أن سبعين أن سبعين من أهل الصفة خرجوا إلى قبيلتين من بني سلين عصية وذكوان فقتلوا جميعا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما فنزلت هذه الآية قاله مقاتل ابن سليمان الله قاله مقاتل ابن سليمان والخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمزة عمه ممثلا به هم قتلوا ومثلوا به قال لأمثلن بكذا وكذا منكم فنزلت هذه الآية قاله الواقدي يعني في مغازي الأشعر في سبب النزول والأول قد جاء في صحيح البخاري معلقا ومسلم رواه موصولا هو من, أفراد من انس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت رباعيته يوم عهده شج وجهه حتى سال الدم قال كيف يفلح قوم فعل هذا بنبيه وهو يدعوه من ربي فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء وفي معنى الآية قولا أحدها ليس لك من استصلاحهم أو عذابهم شيء هذه ربوبيه الله يهدي من يشاء وضل من يشاء يصدع من يشاء ويعذب بعدله من يشاء والثاني ليس لك من النصر والهزيمة شيء سبحان الله. وهذه آية من آية التوحيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أمر النصر سبحان الله وهو رسول الله وإذا في آية قل قل, قل إني لا لأملك لكم درا ولا رشدا وإذا ذكروا لما غزت تتار بلاد الشام فكان الناس يصرخون يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر أبي عمر والمقدسي صاحب الشر الكبير للخراقي لوذوا بقبر أبي عمر هذا من مما حصل وقد ذكروا طرفا من هذا في مسائل الاستنصار فإن آل عثمان كان إذا خرج عدم إلى فتح من الفجوه وهذا وجد في الرسائل التي لما فتح الصندوق الصندوق النذور وجدوا رسائل كثيرة من خلفاء العثمانيين ينصنصرون برسول الله صلى الله عليه وسلم ينصنصرون به وهذا يعني نقض للتوحيد فالموحد يعلم هذا خطاب وتربيه ليس لك من الأمر شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره لا يملك أمر النصر والذيبة ولا الهداية ولا صلاح القلوب قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم فإنهم ظالمون يعني يفعل فيهم ما شاء سبحانه وتعالى قوله تعالى أو يتوب عليهم قال ولما نفى الأمر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أثبت أن جميع الأمور إليه إينا؟ طبعا هنا يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائمين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يعني فيسلموا هذا لله موكلا إليه سبحانه أو يعذبهم الأمر له سبحانه وتعالى فإنهم ظالمون يعني يستحقوا ذلك فالله عز وجل وعذبهم لعذبهم غير ظالمين لهم جل وعلا فإنهم ظالمون ثم بين قال ولله مصنف هنا يقول ولما نفى الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن جميع الأمور إليه بقول والله ما في السماوات وما في الأرض الأمر له سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء طبعا هذا كلام مستأنف هذا كلام مستأنف لبيان سعة ملكي يغفر لمن يشاء أن يغفر له. ويعذب من يشاء أن يعذبهم فيحكم ما يريد سبحانه وإلى الله نعم قال والله غفور رحيم سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفه يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون قوله تعالى يا أيو الذين لا تأكلوا الربا قال أهل التفسير هذه آية نزلت في ربا الجهلية قال سعيد بن جبير كان الرجل يكون له على الرجل المال فإذا حل الأجل فيقول أخر عني وأزيدك على مالك فتلك الضعاف المضاعفة فتلك الضعف المضاعفة يا ايها الذين آموا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا يعني يأكل فائد المركبة مع مرور الزمن هذه من الربا المضاعف طبعا الربا كان له طرق ومسالك الفوائد في الجاهلية متنوعة واضح مسالك الربا في الجاهلية متنوعة منها أنه يعطيه الدين ويعطيه الفائدة عليه فائدة ثم إذا حل الأجل والشخص ليس له ما يسدد يزيد المدة ويزيد عليه الفائدة هذا من المضاعف أصبح أضعاف المضاعفة كذلك أيضا أنهم كانوا يعني إذا إذا كان واحد عليه دين وهو لم يطلب منه فائدة لكن إذا حل الأجر ولم يجد قال أنذرك يعني أوجبك لكن بشرط يضاعف عليك الدين ضعفين فهذا كله من صور الربا المضاعف هي الفوائد مخوضة فوق الدين يا أيها الذين آمروا لا تأكلوا الربا الضعافا مضاعفة واتقوا النار التي نعم المضاعفة المضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين اتقوا النار التي اعدت للكافرين الصنف يقول واتقوا النار التي اعدت للكافرين قال ابن عباس هذا تهديد للمؤمنين لان يستحلوا الربا والمعنى اتقوا أن تحلوا ما حرم الله عز وجل فتكفروا هنا ثم قال الله تباركه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون قوله تباركه وتعالى وسارعوا طبعا في قراءة سارع في قراءة وسارع بإثبات الواو يحذفها عمهم أثبت الواو عموم القراء أكثرهم أثبت الواو وسارع هذا معطوف على ما قبلها من الأوامر، واضح. معطوف على ما قبلها من الأوامر، واتقوا الله واطيعوا ونحو ذلك. جاء الأمر هذا بقوله تبارك وبيحني وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال المصنف أي بادروا إلى ما يوجب المغفرة. بادروا إلى ما يوجب المغفرة. وفي المراد بموجب المغفرة هنا عشرة أقوى، ما شاء الله. ما الذي يوجب المغفرة بالمبادره طبعا العشرة هذه كلها أسباب المغفرة أسأل الله أن يغفر لنا في هذه الليالة المباركة هذه كلها من المجيبات المغفرة التي العشرة التي ستسمع. أعظم ما يسارع له في فيوجب لك الغفران قال هنا أعدها أنه الإخلاص قال غثمان بن عفا طبعا الآية فيها المسارع واضح، واضح. الآية فيها المسارع في آية الحديد سابقه في المسابقة طيب المسارع المجبل للمغفرة وسعروا إلى مغفرة من ربكم قال حدوى أنه الإخلاص قاله أثمى بن عفان والثاني أداء الفرائق قال علي بن أبي طالب والثالث الإسلام قاله ابن عباس والرابع التكبير الأولى من الصلاة قاله أنس بن مالك. والخامس الطاعة قاله سعيد بن جبير والثالث التوبة قاله عكرمة والسابع الهجرة قاله أبو العليم الثامن الجهاد قاله الضحاك والتاسع الصلوات الخمس قاله يمان والعاشر الأعمال الصالحة قاله المقاتل هذه كلها العشر بينها تناسب وتداخل توجب مغفرة الله تبارك وتعالى للعبد قد جاء في تفسير الطبري بإسناد القوي عن عطاء أنه قال قال المسلمون يا رسول الله أبنوا إسرائيل كانوا أكرم على الله منا كانوا إذا أذنب احدهم ذنبا أصبح كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه هذا يبنى إسرائيل لما واحد يذنب ذنب يكتب له في عتبة بابه كيف يتوب ما هي الكفارة اجدع أنفك اجدع اذنك وهكذا قال افعل كذا افعل كذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض وعدة المتقين. قُل تبارك وتعالى جَعَلَ وَجْنَتَيْنِ إذن هذا مما يصار له مغفرة الله وجنة أي وسارع إلى جنة. وهنا نكرها والتنكير للتكثير لأنها جنات. إذا تأتي الجنة وتأتي جنة وتأتي جنات في جنات كثيرة. سمها ربنا بأسماء الإضافة جنات عدن، جنات الفردوس، جنات النعيم ونحن ذلك في جنات. قال ربنا جل جلاله عرضها السماوات والأرض قال المصنف أراد بالعرض السعه ولم يرد بالعرض الذي يخالف الطول والعرب تقول بلاد عريضة أي واسعة يعني عرضها في اي حديد كعرض السماوات والأرض جمهور أهل التفسير يقولون أنها تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض فذلك عرض الجنة فذلك عرض الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين عده الله موجودة مخلوقة للمتقين قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين المنهزمين يوم أحد لقد ذهبتم فيها عريضة هذا في تفسير الطبري قال وأصل هذا من العرض الذي وخلاف الطول وإذا عرض الشيء اتسع وإذا عرض الشيء اتسع وإذا, وإذا لم يعرض ضاق وضق وقال سعيد بن جبير لو ألسق بعضهن إلى بعض يعني السماوات الأرض شوف هذه الساعة سماوات الأرض ألسق بعضهن إلى بعض كانت الجنة في عرضهن الله أكبر قوله تعالى وسارعوا أولى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الصراء والضراء والكاظمين الغيضة والعافين عن الناس الله يحب المحسنين قولوا تعالى الذين ينفقون في الصراء والضراء قال ابن عباس في العسر واليسر ومعنى الآية أنهم رغبوا في معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء فينسيهم ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا قال والكاظمين الغيظ طبعا الكاظمين جمع كاظم قال كظمت الغيظة إذا أمسكت ما في نفسك منه قال ابن الانباري الأصل في الكظم الإمساك على غيظ وغم قال وروى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يقظمها باتغاء وجه الله تبارك وتعالى والحديث خرجه الإمام أحمد مسنده والبخاري في الأدب المفرد وعند ابن ماجا وغيرهم طيب قوله تعالى والكاظمين الغيضة والعافين عن النس في قوله أحدهم أنه العفو عن المماليك العفو عن المماليك يعني جمع المملك من تحت يدك يعني يعني يتركون عقوبتهم والثاني أنه على إطراقه يعني لا يخص عافين عن الناس كل الناس فهم يعفون عمن ظلمهم قال زيد بن أسلم ومقاتل قولوا تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة قال سبب نزولها ثلاثة أقوال أحد وأن مرأة أتت إلى نبهان التمر تشتري منه تمرا فضمها وقبلها ثم ندم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فنزلت هذه الآية رواه عطاء بن عباس والثاني أن أمصاريًا وثقفيا أن أمصاريا وثقافياً يعني بلي ثقيف آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فخرج الثقفي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي فكان فكان أمصاري يتعاهد أهل الثقفي فجاء ذات يوم فأبصر المرأة قد اغتسلت وهي نشيزة مشعرها فدخل ولم يستأذن فذهب ليقبلا فوضعت كفها على وجهها فقبله ثم ندم فأدبر راجعا فقال سبحان الله كنت أمانتك فخرج يسيح في الجبال ويتوب من ذنبه فلما قدم الثقفي أخبرته المرأة فخرج يطلبه فوافقه سجدا يقول ذنبي ذنبي فقال له يفلن انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأل عن ذنبك لعله أن يجعل لك منه مخرجة فرجع إلى المدينة فنزلت هذه الآية بتوبته رواه أبو صالح بن وذكر نحوه مقاتل والثالث أن المسلمين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بل نصر إلي على الله تعالى منا كان حدوم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه فنزلت هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير من ذلك فقرأ هذه الآية والتي قبلها هذا قول عطاء قال واختلفوا هل هذه الآية نعت للمنفقين في الصراء والضراء أم لقوم آخرين على قولين أحدهم أنها نعت لهم قال الحسن هذا المشهور والثاني أنها نعت لسين الآخر قال والفاحش القبيحة وكل شيء جاوز قدره فهو فاحش قال تعالى الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم قال وفي المراد بها هنا قولا أحدها أنها الزنا قالوا جابر والسدي ومقاتل والثاني أنها كل كبيرة قالوا جماعة من المفسرين واختلفوا في الظلم للنفس المذكور بعدها فلم يفرق قوم بينه وبين الفاحشة وقالوا الظلم للنفس فاحشة أيضا وفرق آخرون فقالوا هو الصغائر الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إما بالفواحش وإما بالكبائل وإما بما دون ذلك ظلم النفس وقد قال إبراهيم النخعي في مروة طبري في تفسيره الظلم من الفاحشة والفاحشة من الظلم قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله قال وفي قولي ذكر الله قولا أحدهم أنه ذكر اللسان وهو الاستغفار قاله ابن مسعود وعطاف آخرين والثاني أنه ذكر القلب ولا شك أنه كلاهما فهذا الذكر النافع ما يتواطى عليه اللسان. والقلب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هنا فالسرعة يعني تدل على أنه سارع وبادر بالتوبة لم يؤخر لم يؤجل فاستغفروا لذنوبهم قال ثم في خمسة أقوال أحدوى أنه ذكر عرضي على الله تعالى ما هو المعنى الذي يستحضره في الذكر هذه معنى مهم جدا ذكروا الله باللسان وبالقلب ما المعنى الذي يستحضر في الذكر حال الاستغفار ذكر خمسة أقوال. أحد أنه ذكر العرض أنه ذكر العرض على الله تعالى، يعني تذكر يوم يعرض على الله. هذا الذي جعله بادر بالتوبة، ولمن خاف مقام ربه جنتا. هذه جاء في تفسيره أن الرجل يهم بالذنب، فيذكر مقامه عند الله يوم القيامة فيدعوه. لذلك كله مكافأة الجزيلة. والثاني أنه ذكر السؤال عنه يوم القيامة. قاله الوقي. يعني سيسأله الله. ذكر الله يعني سيتذكر أن الله سيسأله والثالث ذكر وعيد الله لهم على ما أجوا قال ابن جريل والرابع ذكر نهي الله له عنه والخامس ذكر غفران الله أو ظلم أنفسه ذكروا الله ولم يصروا على ما فعلوا فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله قد جاء في عند الترمذي وأحمد في المصندي وغيره الحديث أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم عند ذكر ذنبه فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة الايه قوله تعالى ولم ومن يغفر الذنوب إلا الله هذا الاستفهام يقصد منه النفي يعني لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى فلا تتعلق القلوب في مغفرة الذنوب إلا بعلام الغيوب واحدة لا شركة لا, لا تتعلق بنبي مرسال ولا ملك مقرب فأن يغفر ذنبك أو يحصل لك العفو قال ولم يصر على ما فعله إصرار والثبات على الشيء إقامة عليه دون ترك قال فأما الإصرار هو على الشيء إصرار هو على الشيء أنك تقيم عليه ولا تتركه قال ابن فارس والعزم على الشيء والثبات عليه يعني لو واحد فعل الذنب وفي نية أن يعود ذنب وصيره ولو تركه في نيته إذا تهيت أسباب يرجع هذا مصر فالإصرار رقم الشيء قال ولي المفسرين في المراد بالإصرار ثلاثة أقوال أحدها أنه موافقة الذنب عند الاهتمام به وهذا مذهب مجاهد يعني هو يكون في عزم على الذنب ويفعله والثاني أنه الثباء ثبوت عليه من غير استغفار وهذا مذهب قتاده وابن إسحاق يعني هو الاستمرار عليه مداومة دون تردد والثالث أنه ترك الاستغفار منه يعني يفعل ولا يستغفروا حتى لو تركوا يتركوا بلا استغفار هذا يسمى مصر أيضا هذا مذب السل قال ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون قالوا وفي معنى يعلمون ثلاثة أقوال أحدها وهم يعلمون أن الإصرار يضر وأن تركه أولى من التمادي قاله ابن عباس والحسن والثاني يعلمون أن الله يتوب على من تاب قاله مجاهد أبو عمارة والثالث يعلمون أنهم قد أذنبوا قالوا السدي ومقاتل ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صلى الله أن يجعلنا منهم بمن يفضله لأن هذه منزل قعساء صلى الله أن ينيلناها بفضله إنه الرحمن الرحيم يقول ربنا سبحانه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم طبعا هنا لا يتقدمت في ذكر الجنة والمغفرة والإشارة هنا لما تقدم من علو المنزلة والجزاء والثواب مغفرة من الله وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين يعني كأنه قال ونعم أجر العاملين أجرهم وعن مقاتل أجر العاملين بطاعة الله الجنة قوله سبحانه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال المصنف قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن السنن جمع سنة وهي الطريقة وفي معنى الكلام قولا أحدهما قد مضى قبلكم أهل سنن وشرائع فانظروا ماذا صنعنا بالمكذبين منهم هذا قول ابن عباس والثالث قد مضت قبلكم سنن الله يعني كونيا القول أول كونة سنن الله شرعيا القول الثاني قد مضت قبلكم سنن الله في إهلاك من كذب من الأمم فاعتبروا بهم وهذا قول مجيد. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين حسن بصري يقول كما جاء في تفسير الطبري قد خلت يعني إلى القرآن أدخلت سنن من قبلكم يعني إلى القرآن معنى أن الله تبارك وتعالى يعني أدخلت يعني مضت مضت في القرآن يعني أزمان من قبل سنن, سنن من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا يعني نظر على اعتبار ونظر النظر العين والاعتبار أيضا. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس قال وفي معنى فسيروا في الأرض قولان أحدهم السير في السفر قال إذا سرتم في أسفاركم عرفتم أخبار الهالكين بتكليمهم والثاني أنه التفكر والمعنى فانظروا اعتبروا والعاقب آخر الأمر قوله تعالى هذا بيان للناس هذا بيان للناس هؤلاء للتنبيه قيل الإشارة هنا لصورة آل عمران يعني ما نزل منها من أول الصورة من ألف لام ميم الله لا إله هو الحي القيوم قال سعيد بن جبير هذه الآية أول ما نزل من آل عمران وفي المشار إليه بهذا قولا: حد ما أنه القرآن قاله الحسن وقتهاد ومقتدي والثاني أنه شرح أخبار الأمم السالفة قاله ابن إسحاق هذا بيان للناس وهدا وموعِضة وهدا وموعِضة للمتقين هذا وصف القرآن هدى من الضلال وموعِضة يعني نصيحة فيه تذكير قال والبيان والكشف عن الشيء الكشف عن الشيء, بيان الكشف عن الشيء قال الشعبي هذا بيان من العمى وهدى من الضلال وموعظة من الجهل هذا التفسير عبد الرزاق وروى بن نبي حاتف أيضا التفسير بن جريب طيب هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلم إن كنتم مؤمنين قول تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا قال سبب نزولها أن أصحاب الرسول إليه صلى الله عليه وسلم لما يوم أحد أقبل خالد بن الوليد بخير المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك فنزلت هذه الآيات قاله ابن عباس قال ابن عباس ومجاهد ولا تهنوا هذا من الوهن بمعنى الضعف قال ابن عباس ومجاهد ولا تهنوا أي لا تضعفوا وثيما نهو من الحزن عليه أربعة أقوال قال بعدها ولا تحزنوا هذا كل نهي من الحزن الحزن أو الحزن ولا تحزنوا من الحزن وهو ما يدخل عليك من الغم أو الحزن بتحريك الزاي ضمن المراد به الضيق وضع ومن الحزن أو شيء صعب فعندك الحزن معروف الحزن بإسكاني أزاي هو ما يدخل نفسك من الغم أو ما يدخل نفسك والحزن هو ما يدخل النفس من الضيق شعور الضيق المؤقت يعني في النفس والحزن هو شيء صعب كلها معنى واحد يعني طيب ما السبب لي أوقع الحزن للصحابة والحزن أو الحزن, أو الحزن أنه قتل منهم في يوم أحد سبعين من الأنصار وخمسة من المهاجرين منهم حمز عم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أصيب صلى الله عليه وسلم في غزبة أحد شجاء رأسه قصيرة رباعية وأصاب المسلمين ما أصابهم رضي الله عنه اجمعين سيتي ذكر هذا فربنا يقول لهم ولا تهنوا لا تضعفوا يعني ولا تحزنوا وأنتم الأعلى قال وفيما هو عن الحزن عليه أربعة اقوال يعني شيء الذي لا يحزن عليه ما هو أحد ما قتلوا اخوانهم من المسلمين قالهم ابن عباس والثاني لأنه هزيمتهم يوم أهد وقتلهم قاله مقاتل والثالث أنه ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من شده وكسر رباعيته والرابع أنه ما فات من الغنيمة قول تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تین ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين طبعا فلا تقديم يعني إن كنتم مؤمنين نعم فلا ولا تحزنوا أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلوم. قال ابن عباس يقول أنتم الغالبون وآخر الأمر لكم تلك الأيام نداويها بين الناس لكن العاقبة للمتقين نهاية الأمر للمتقين نهاية النصر التام الذي يستقر هو أهل الإسلام قال الله عز وجل إي قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداويها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين قال ابن عباس أصابهم وأحد قرح قرح القرح يا جماعه والجرح الجرح لما يصيب البدن نتيجة السيوف والرماح يسمى قرحا فربنا يقول إي يمسسكم قرح يعني جرح فقد مس القوم قرح مثله قال ابن عباس أصابهم يوم أحد يوم قرح فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لقوا فنزلت هذه الآية فأما المسه فهو قال الله تبارك وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله تقول قرح وقرح يجوز الوجهان ويجرح والقتل كما قال المجايد في تفسير الطبري وعن الحسن ان يقتل منكم يوم أحد فقد قتل منه يوم بدر أي وتلك الأيام نداولها تلك السينفية وتلك الأيام أيام الغلباء أيام النصرة، أيام الفوز، أيام الظفر. هذا المقصود يعني واضح التي كانت في الأمم قبلنا وفي الصحابة أيضاً. وتلك الأيام نداولها بين الناس من المداولة. قال المصنف ومعنى نداولها أي نجعل الدولة في وقت الكف في وقت للكفار على المؤمنين. إذا عصى المؤمنون فأما إذا أعطاعوا فهم المنصورون يعني المداولة هي من دوال الشيء يعني النقل فالنصر هذا ربنا يتصرف فيه نقل الشيء من واحد إلى آخر فيصرف الله تعالى الأيام يوم لك ويوم عليك يوم تقرم يوم تهان تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء فما حصل يعني نداولها بين الناس طبعا متى يكون النصر إذا التزموا أمر الله متى يكون الدول عليهم إذا وقعت المخالفة ذك سيتي ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم سبحان الله وتلك الأيام اللداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين قوله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا أي ظهور علمه لأن علم الله سابق هذا علم الفعال كما يسميه الحسن البصري يعني ظهور علمه السابق في الناس وإلا هو يعلمه قبل أن يقع منهم وليعلم الله الذين آمنوا ويقال ابن عباس معنى العلم هنا الرؤيا نعم متضمن الرؤية يعني يري الله عز وجل الذين آمنوا سبحانه وتعالى وقال قوله تعالى ويتخذ منكم شهداء قال أبو الضحى نزلت في قتل أحد نزلت في قتلة أحد وقد جاء في تفسير الايه عند الطبر عن ابن عباس إن المسلمين كانوا يسألون ربهم اللهم ربنا ألنا يوما كهو يومي بدر نقاتل فيه المشركين ونبليك فيه خيرا ونلتمس فيه الشهادة فلقوا المشركين يوم أحد فاتخذ منهم شهداء وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء هنا في فائدة فقط ربنا قال يتخذ منكم شهداء لا نفهم نقطة هي أن الشهادة اختيار من الله الشهيد ليس هو يسمي نفسه شهيد ولا يجتمع الناس قلو فلان شهيد هكذا من رؤوسهم لهم الشهادة صار معنى إكرامي كل واعد يفطس شهيد لا شهادة اختيار من الله ربي هو الذي يتخذك شهيد ليس ما يتخذ نبي مثل ما يتخذ ولي ربنا يتخذ شهداء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما, من ما, ما قالوا لو الرجل قاتل حمية وقاتل شجاعة وقاتل أجل غنيمة أي ذلك في, في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العلى فهو في سبيل الله وقال عليه وسلم ما من مسلم يكلم والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله يعني يجرح فهذا الأمر هو إلى الله ويتخذ منكم شهداء ونشهد من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتخذ منكم شهداء الله لا يحب الظالمين الله لا يحب الظالمين قال ابن عباس الظالمون هنا المنافقون يعني لا تخذن شهداء منافقين فما بال بالزناديق عاوش والملحدين فلكل شهداء ورجل قاتل في سبيل الديمقراطية وعاد قاتل في سبيل الشيوعية وعاد قاتل في سبيل البطيخ وجهلية جهلاء كله شهداء استمع إليه ويتهد منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وقال غيره الذين انصاروا يوم أحد مع ابن أبي وليمحص ما زال السياق مستمر دي الواوة دي عاطفة واللم للتوكي وليمحص من المحص تقول محصت الذهب إذا أزلت ما يشوبه ما يشوبه من الخبث وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق من المحق بمعنى المحو والنقص ويمحق الكافرين قال معنى الكلام جعل الله الأيام مداولة بين الناس ليمحص الله المؤمنين ويمحق الكافرين قالوا في التمحيص قولا حدوم أنه الابتلاء والاختبار هذا قول الحسن ومجاهد والسد ومقاتل والثاني أنه التنقيه والتخلص فعلى القول الأول التمحيص ابتلاء المؤمنين بما جرى عليهم وعلى الثاني وتنقيتهم من الذنوب بذلك وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين قال ويمحق الكافرين في أربعة أقوال حدوم انه يهلكهم قلنا من المحق والسحق والمحو والنقص والإفناء والإزالة والاستقصال كل هذا معنى المحق رجع للمحق أن يحدوم أن يهلكهم قاله ابن عباس والثالث يذهب دعوتهم قالهم مقاتل والثالث ينقصهم ويقللهم والرابع يحبط أعمالهم نحبطوا أعماله وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أن حسبتم أن تدخلوا الجنة خطابنا للصحابة رضي الله عنهم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لتقدم معنا في سرط وقر ذلك نصنع ما تعرض له هنا لأنه تقدم معنا من قبل في تفسير قوله تعالى بحسب ما تدخل الجنة ولم مثل الذين خلوا من قبلكم ملتهم البأساء والضراء وزلزوا وقد لكم أنه شيء إذا تكرر نظيره حال على ذلك وهذه جملة مستأنفة طبعا قول تعالى ولما يعلم الله لما هذه النفي ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولما يعلم الله أي العلم الذي يظهر للناس فيقع عليه الثواب والعقاب ولما يعلم الله ولا علم الله عز وجل علما سابقا نعم. العلم الذي يظهر للناس ويقع عليه الثواب والعقاب في الناس ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ثم قال سبحانه وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونتم في المجلس القادم ان يسر ربي وأعان بمني وفضلي وكرمي وإحساني إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا.